بوك تو تسعة وثلاثون تسعة وثلاثون آبارية. تعطل السيارة تعطل السيارة ست أرس و أخليسي بنزين كسامر تسادقوري أين توجد أقرب محطة وقود؟ أين توجد أقرب محطة وقود؟ سابوراوي تامشفى معي عجل مبانشر معي عجل مبانشر شاكد زلياد سابوراوي كمتصفالود. هل يمكنك تغيير الاطار؟ هل يمكنك تغيير الاطار؟ مجرد 8 لتر ديزل أحتاج عدة لترات ديزل أحتاج لترات ديزل بنزين أغار ليس معي بنزين بالمرة ليس معي بنزين بالمره هل عندك جالون بنزين احتياطي هل عندك جالون بنزين احتياطي سايتن شيذلبا دافريكو يمكنني أن اتصل بالتليفون اين يمكنني اتصل بالتليفون ايفاكواتوري ميردبا احتاج لخدمه سحب سياره احتاج لخدمه سحب السياره فولكانيزاس فيزيب ابحثوا عن كراج تصليح ابحث عن كراج تصليح عبرية. مخته. لقد وقع حادث سيارة لقد وقع حادث سياره سات سي اريس يوجد اقرب تليفون اين يوجد اقرب تليفون تنخم ارغاكت موبيلي هل معك جوال خلوي. هل معك جوال؟ چوين دخماربا گوچيردبا نحتاج الى مساعده نحتاج الى مساعده اكيمي اتصل بطبيب اتصل بطبيب كاموي اتصل بالشرطة تكفيني سابو تبي توشيد لبا رخصتك من فضلك رخصك من فضلك تكفيني مرتفز مطموبا توشيد لبا رخصة القيادة من فضلك رخصك القيادة من فضلك تقني ساتويرთო ავტომობილის მოწმობა თუ შეიძლება. رخصه السياره من فضلك. رخصه السياره من فضلك.